وَإِذَا أُطِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا, آمد الناس قالوا أنؤمن كما آمَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوا۟ نُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ لكن لا يعلمون